استمع إلى الحوار الآتي ثم تحدث عنه مع أصدقائك في القرطاسية <تصفيق> ألو مرحبا يا أمي هل أنت في القرطاسية؟ نعم ماذا تريد يا علي؟ أنا بحاجة إلى برجر وكارتون أبيض ولاصق وأقلام التلوين أي نوع من الأقلام تريد؟ أقلام التلوين الجافة أم أقلام التلوين الشمعية؟ أريد أقلام التلوين الشمعية أيمكنك أن تشتري منقلة أو مصطرة؟ أتريد المنقلة أم المصطرة؟ المنقلة هي أفضل بالنسبة لي طيب إذا أغلق الهاتف الآن إلى اللقاء أهلا وسهلا أهلا بك بكم هذه الأشياء؟ بتسعة عشرة ليرة تركية تفضل شكرا مع السلامة